ثمانية استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم ناقش عن معانيها بيت البيت هذا بيت هذا البيت بيتي غرفة الغرفة هذه غرفة هذه الغرفة غرفتي